بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَمِينَ غُلِبَتِ الرُّومِ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ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 119. أعلمون مِنَ من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون 110. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله الزماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا ان الناس بضال ربي لهم لكافون يسيروا في الارض فينظرو كيف كان عاقبه الذين من قبلهم كانوا اشد منهم قوه واثار الارض وعمروا اكثر وعمروا أكثر عمرها وجاءتهم وجاءتهم رسوله بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أسسوا أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبرس ولم يكن لهن شركائهم شفاع شفاع وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون ويوم تقوم الساعة فرغوا، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة، فهم في روضة يحبون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة ولقاء الآخرة فأولى. 114. سبحان الله حين تنسون وحين تصبحون 115. الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون 116. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها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 ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوا لكم إن في ذلك لا وَمِنْ للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار في ذلك لا آيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفه وطعمه وينزل من السماء ماء وينزل من السماء فيحي به الأرض بعد موتها. في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقرم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون 111.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 فسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من ملكة إيمانكم شعكات فيما رزقناكم فيما رزقناكم فأنتم في سواء تخافونه تخافونهم كخيفتكم أنفسكم 119. كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون 110. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من 119. وجهك للدين حنيفا 110. فطرة الله الذي فطر الناس عليها لا تبدين لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا أنيبين إليه واتقواه وأقيموا الصلاة ولا تقولوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيع كل حزب بما لديهم فرحوا وإذا مس الناس ضر إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلموا أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا بمن يشركون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 إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآتِ ذو القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم وفي أموال الناس فلا يرضوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله تريدون وجه الله فأولئك هم المضيعون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يميتكم ثم يحييكم الا من شركائكم ما يفعل من ذلك من شيء سبحانه 111. أمر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون 112. قل في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين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 ويجعله كسفن فتر الودع يخرج من خنالي فإذا أصاب به من يشاء من عباده من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن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 119. من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصن الدعاء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 119. الذين أوتوا العلم والإيمان لقد نبثتم في كتاب الله لا يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون 110. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد قررنا للناس في هذا القرآن من كل مثال ولإن جئته بأية لا يقول إن الذين كفروا إن إنتم إن إنتم إلا مضطرون كذلك يطبع الله على